بسم الله الرحمن الرحيم بناو خوي بخشن دي مهربان حاميم بحاميم دخوان دريتوا تنزيل من الرحمن الرحيم قرآن للا إخوة بخشن دي مهربان وتخواروا كتاب فصّلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. براءك بل كان رنكرا وتولك ذاكرا وتوا. قرآنك بزمان عربي بوجلك شارزان دزانا. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. مشددر وترسنا کثیزوربیان جوی پنادن و بی قرآن نابستن. و قالوا قلوبنا في اكننتم مما تدعونا إليه وفي آذاننا و قرون بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون دەڵێن دلکان من لناو چند پرده یک ئەوەی تۆ ئێمەی تو ایمی بو بانگ دکید، ولی جوی کان من دا گرانی و کاری هیا، نیوان ایم او تو دا پرده یک هیا، کاری خود بکە و بێگومان ایم ایش کاری خومندکین، قُلْ انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا الي فاستقيموا اليه واستغفروا وويل للمشركين بل بەڵام نیگام بۆ دەکرێت کە بەڕاستی پەرستراوی ئێوە و تاکووتنیایە کە واتەباروتان هەر بەرەو خواابێ لە پەرستنەکانتانوە داوای لێبردی لێبکەنوە سزااو و ناوچون بۆ هاوبەشدانەرران الذيینە لا یتونە زەکەەوەون بالاخیڕۆی هممکەفیون ئەوانەی کە زکات ناادەن و باوەڕیشان بە ڕۆژی دوایی نیە ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون براستي باوريان هنا وكردوا ساكانيان كردوا طادشت ويب رانويان بوهايا قل انكم لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له ذلك رب العالمين بل اخو براستي اي و باورتان بو ذاتنية كزويل دو رواجداد روز کردوا بشاني بودادنين هر او پروردگاري زيهانيان وجعل فيها رؤوساً من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين وَلَسَرزُويدا شاخي زوري داناوا وپيتو فرتي خستوا وبجوي همو جيانداري چي لزويدا دياري كرد لما ويتفار روزدا بيكساني بوگش دا واكران ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا قوعا او كرها قالت لە پاشان ڕووی کردە ئاسمان لە کاتێکدا کە دووکەڵ بوو ئینجا بە ئاسمان و بە زەوی فەرموو وەرن بە ویستی خۆتان یان فرمانم، ناچاری بێنە ژێر فەرمانم هەردووچیان وتیان بە خۆمان هاتین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 وهد آسماني فرماني كاري خويبونار وآسماني دنيامان بسراياني قرازان دوو بارز لا ولجو يقرتني شيطان كان أو برياري خوي ظالي بدى صلاة فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود جاء أقار رويا والجيرا أو بلاي بهورة ريشقية دتان ترسينم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 کاتێ پێغەمبەرەکانیان هاتنە لایەن لە بەردەمیان و لە پشتیانەوە و لە هەموو لایەکەوە پێیان وتن کە جگە لەخوا نەپەرستن وتیان ئەگەر پەروەردگارمان بیویستایە مەلائکەی دەناردەخوارەوە بۆیە بەڕاستی ئێمە بەوەی ئێوەی پێنێرراون باوەڕناکەین فَأَمَّا عَادُوا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةَ أَوَلَمْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ قَالِي عَادٌ أَرَاقُ <تصفيق> وَيَنْبَجُ رَزَانِ لَزَيْدَةَ وَأُتِينَتْ شِلَّةَ إِمَّا بِهِ أَسْتَرَى أَأَنَّ يَانْزَانِي بُو بِأَجُمَانِ أُوْخَوَيْكَ أَوَانِ دُرُسْ كَرْدُوا أَوْ لَوَانَ بَهِيَ أَسْتَرَ وَأَوَانَ دَانِ يَنْدَدَنَا بَبَلْجَكَانِ إِمَّا دَ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الخزي فِي الْحَيَاةِ الدنيا. ولە عذاب الئخڕ ئخزا وهم لا یونەڕون ئەوسا ئێمە بایەکی زۆر بەهێزی ساردمان بۆ ناردن لە رۆژانێکی بەردەوام شومدا بۆ ئەوەی سزای ئابڕوبەریان پێبچەژین لە ژیانی دونیادا بێگومان سزای روجان ئابڕووبەر و ریسواکەر ترە و ئەوان یارمەتی نادرێن وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَذَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَهَوْزِي سَمُودْ مَرْيَنْمُونِ كَرَّدْ بَلَامْ أَوَانْزِيَاتِ الْحَزِينَ لَتْشُوَرِي كَرْتَعْشَارْ زَيْرَ رَنْمُونِ ذَابُوَةَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَأَوْكَسَ نَشْمَا الرِّزْقَال كَرْكَبَا وَيَنْهَبُوا هَارِس كربون وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ وَرُوجَك همودج مناني خفابرو آغري برجري دكرين تا بيكو حتى إذا ما جاؤها شهد حتى إذا ما جاؤها شهد عليهم سمهم و أبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فإن كانت يغنالي آغري دوزخ شاتيداد داد لدجيان جوه و تاو و لشيان باو کردواني ككردويانا. وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا ان طقن الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وبتيستكان <تصفيق> اندلين بوتي شاتيت اندال دلین او خواه ایمی هینا و تزمان که هموش تیچی و قسەکردن هەر کردن هر اویش یکم زار ایوی دروس کردوا و هر بولای اویش دا گرین رینوا وما کنتم تستطرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ولكن تظن أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وإيه وخوتان ندا شارد وندا باراز لغناه لشياتي داني جوي وطاو وبيستي لشتان لدشتان بالكواق ومانتان دبر كخوا نازاني بزوريق لوكاراني كديكن وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ أَوَجُمَانَ تَامُ بَكَدَتَ تَامِبَ الْبَحْرِ وَرْدَ جَرْتَانِ إِوِهَالْدِيرَالَنَعْيُ بَرْدًا وَتُنَرِيزِ زِيَانَ بَرَانٍ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَلٌ لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُؤْتَبِينَ إِنزا <تصفيق> أَغَرْ آرَام بگرن أَوَا أَغَرْ شوَيْنِ مَانَوَيَانَ وَيَانَ دَوَي لَي بُرْدُونُ وَرَازِبُونِ خوابكَن أَوْ خواهر جيز رازي نابيو خوش نابيليان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 بەچەند دۆست و هاودممان لە دنیا بۆدانان کە خراپەکردنی دنیا و بێبڕوایی ڕۆژی دوایی بۆ ڕزاندنەوە، و بەڵێنی سزادانیان بەسەردادرا لە رییزی ئەو گەلەی ڕابوردن پێش ئەمان لە جنۆکە و ئادەمی بەڕاستی زەر منند بوون و قل الذيەکە فەوولە تسمولی هذا القئانی واللغوفیه لە عکوم تەقللی بوون. وبيباوران بيكتريان داود جوية مقرنبو أم قرآن وقصي فروفوتي تي كالبكن بلكو سركوين بسريدا فلنذيق الذين كفروا عذابا شديدا ولنجدينهم أسوأ الذي كانوا يعملون دي بخوا بيقمان اواني بيباوربون بيان دتيجين سزايتي سخد وطولیان لیده سنین بطولی خرابترین تاوانی کدیان کرد ذلک جزاء اعداء الله النار لهم فیها دار الخلد جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون اوی باس کرا سزای دجمنان خوایا کآگری دوزخا مالي هميشي شيء أوان لو اقرد ايا او سزايا تدريان تنك دانيا ندنا بنشانكان احمدا وقال الذين كفروا ربنا اين الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين و اوان اي باباور او دوانه نیشان نشان که گمراهان کردین لجنوک و آدمی تابعین خینجر پیمان تا لجری جیر ویدو دوزخ بن ان <تصفح> قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون براستي <تصفيق> أوانيوتيان خوابر وردقار مانو لباشان راز لسر آيين بردوان بون فرشتكان بول بول دين الآيان كاتي مردن ينزندو بونوا پیان دلیل که مترس مخون و لتان آو بهشتی کبلین تان پیدربو نحون أولیاء اکم فی و فی الآخرة ولکم فيها ما تشتهي انفسكم ولکم فيها ما تدعون و دنیا ولروجی دواییدا دوستی ای ولاو بەهشتەدا هەرچی حەزی لێبکەن بۆتان ئاماادەیە و هەرچی داوا بکەن لەوێدا لە خزمەتانداە نو دولمم من غفور اللحیم ڕێزلێنان و میوانداریە لەلایەن خوی لێبدەی میهرەبانەوە وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا من, من دعا إلى الله وعمل صالحا وَقَالَ إنني من المسلمين. شو تي تأكروا بجتر لو دكات ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم تاك وخراپة تون يقنين بطاك ترين مخراب والامي بدروا أو ساك سيك تو أو دا دجمناتی هيا وقت دوستش دلسوزو دو جاني وما يلقاها إلا الذين صدقوا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم بم استنا جت كساني نبك خوراد قرنوبا اراما وفينا قد مقر كس خاوني بشي هر جورب وَإِمَّا يَزْغُنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَقَلْ شِيْتَانَ وَتُشِيْخَتَ لَوْ خَيْالِنَا دُرُزْ بُوِيْدٌ أَوْ بَنَاءَ غَرَبَخَوَاتٍ سُنْكَ بَرَاسِتِهَا الْأَوْبِيْ سَرِيزَانَيَهُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لن شأن كان د صلاة خوايا شو راجو خور مانج سجدها بنبو خور نبو مانك بل ك سجدها أو خواي أواني بديهنا و أجرئ تنها أو فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ زَا أَغَرْخْوَيًا بَقَوْرَزَانِي مِنْ بَبَرِسْتًا دَيْ أَوَانَيْ لَيْفَرْ وَرْدِقَارْتًا لَفِرِشْتَكَانْ بَشَّوُوا بَرْوَجْ عِبَادَتِي أَوْدَكَنُ مَانْ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 لنشانه کانی ده صلاتی خواهی که زوی ده بینی وشکو ماتا که باران من زەویدا، بزوی بروانی روک کویتا و برز ده بیتا بگو من اوی زوی وشک ده بوجهنیتا و زندو کروی مردوکانی شا. براستی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 بيجومان اواني لا اتكان ايملاددا لا اي مشارا ونين دي اي كسي دخريتنا واجره وتاختره يا أو كسي الروج قيامدا بيت رزدت هرتي تنويست حستان ليكن بيكن بيجومان خوا بويديكن بينايا الذين كفروا بالذكر لم ما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. براستي أوانك كقرآن ينبهها تباور ينبنى هنا سزايا عنددين كبراستي كتابة تجوز برزوجي غيرزا. لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكي من حميد. بطاري تناكد نلأستاو نلدوار رجدة. نبا لی کم کردن نبا لی زیاد کردن چونکا نر راو و للا ان کار استایش ما یقال لک إلا ما قد قیل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم هیچ تیب تو ناو تره مگر اوی با پیغمبرانی بلتو و بَرَاسْتِي فَرْوَدِگَارِ تَخَاوَن لِبُرْدُنَ بِإِيمَانْدَارَان وَخَاوَنْتُوا لَيْسَخْتَ بِبَهِاوَرَان وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد اگر ام قرآن من بزمان ذقل عربي بن اردايا بي باورانديان ود بوتي اتا كاني بروني شينكرا وتوا سونده بي قران عربي أي محمد صلى الله عليه وسلم بلاي قرآن بوكساني كباوريان بيهينا و ريبرو تارسري قمانا وأواني باور بينيانا لجوئيان دا قراني وكريهي لبستني حاق لا لآست أو قرآن دا شويرا أوانا لشويني شزور دورو بانك دكرين ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب سين بخوا براستي تورات من ذب موسى بلام ذي وازيت واغر وأجرت بريار ندرة للاين بروار دكاتو كسزان دواب بخرت لنوان يان ذا ذا دواري لدنيا وبرعستی اوان لدودلی و دان درباری قرآن من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد هر کسی کاری چاکب کات قازانزا کی بو خویتی هر کسی اشخراف بکات زیانا کی بو خویتی وفر وردگارت ستمل بند ناکات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 زانینی روش دوائی تنها بولای خواده گران ریتا و هر برو بومیگ که و قباغکی دیتا درو و هر میینیگ آوز دبیو سککی دادنید او خواه آگای و روشی هاو بش پیدا کران بانگ دکاد هاو بشانی که نابون بومن لچوین دلین پیمان را گیاندی کز مشاید نین وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ حِصْنٍ وَأُنْبِلَ يَوْمَئِذٍ فَشْتَرِدَ يَن فَارِسَتَن وَزَانِيًا كَهِثْبَنَايَشَنِيَا لَا يَسَأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فيأوس قنوط آدمی ماندو نابێ لە داوا کرنی خیر و خوشی و اگر نا خوشی اک دو تاری ببیع او بیهی و او نا امید ولئن اذقناه رحمتا مننا من بعد ضرراء مسته لیقولنها ذالی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 و اگر پیمان بخشی مهربانی یک للاین لە پاش لپاش زیان یک دەڵێت کوتو دلید امهی خو نابەم و دوایی نابم رو بر پابید. و اگر گرین رامو بولای پروردگارم زیندووبوونەوە هەبوو بێگومان لای خوا پاداشتی زور چاکم هیا جا سوین بخوا حوال دا دین بوانی باور بون بوی کردو ل دنیا و سوین بخوا پیان دا تجین سزای چی به وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَضَرِيٌّ وَكَانَ يَتَاكَا خوشي ما رجبس ادمي دا رورد رو جاريو بخوبه زلزانين ودور دكويتوا بلامكاتي ناخوشي توجبت او نزا وهاواري زور دكات قل ارايتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد بل فهم بلان اگر قرآن لنان خا و بو پاشن ايوش باور تام پينه كرد چه گمرات لو كسيكله جايه دول دابيت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد لمودوا بلق كان خوماً ينشان دادين لأسوي دنيا ولا خدي خوي حتى بوي بێگومان ام قران راست ئایا پروردگارت بسنی که با راستی آگاه دار بس هموشت یکدا فی انهم في مريته من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محیط آگادار دار راستی اوانه لدود لیدان لدیداری پروردگاریان ئاگادار بە بەڕاستی زانینی خوا دەوری هەموو شتێچی داوە